حالي غريب يا نسكم ليليا مقدم هذه الجموله اخويا اسماعيل ابن الناس ابو Fins demà! Ahli wahdabi wlanni titlifi fi bayy wash hada arbi mktabi wkhaled loka wach tchreb l'amel wala nissou però